<تصفيق> إذا chwilę obecną kobietą jestem zainteresowanym jako jedna z najważniejszych grup politycznych. Zainteresowanych jako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 إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وناهم عنها بغضان يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله لا والضحى والليل إذا شجع ما ودعك ربك وما قل ولا آخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضاللا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فإنما اليتيم فلا تقهر وَأَمْسَاءَ إِلَّا فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ اللَّهُ